من بسم الله الرحمن الرحيم نستعين وصلى الله على محمد وآل من الطاهرين الله اللهم على الله. محمد لا شك في أن نحن المسلمين من بعض الالفاظ المخصوصات والصوم ونحوهما معاني خاصه ونجزم بانها عاميه حادثه لا يعرفها اهل اللغه العربيه قبل الاسلام وانما نقلت تلك الالفاظ معانيها اللغويه الى هذه المعاني الشرعيه هذا لا شك ولكن الشك وقع عند الباحث في أن هذا الناقل وقع في عصر المقدس على نحو الوضع التعيني التعيني فتثبت الحقيقة الشرعية أو أنه وقع في عصر بعده بعد عصر الشارع المقدس على لسان أتفرعه فلا تثبت الحقيقة الشرعية بل تثبت الحقيقة المتشرعية الكلام يقع في مطلب جديد بعد أن الحمد لله تعالى قضى الوضع باقسامه المختلفه حاسب البحث في هذه هل توجد عندنا تن شرعيه أم لا هذا البحث هل توجد عندنا حقيقه او لا ما المقصود بالحقيقه الشرعيه ما المقصود بالحقيقه المتشرعيه عندنا حقيقة الحقيقة هي ان أن يثبت وضع الفاضل العبادات لمعانيها المستحدث يعني الجديدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ثبت الحقيقة هي أن يثبت أن وضع الفاضل العبادات معانيها اقصد الخاصة يعني الاسوفة لمعانيها الخاصة كان الشارع يعني على زمان صلى الله عليه وآله وسلم كان الوضع بالتعيين كان الوضع بالتعيين وضعت الالفاظ الفاظ العبادات معانيها الخاصة مثلا لفظ الصلاة لمعاني المقصوصة لفظ الحج بالافعال لفظ الصوم الصوم الخاص إلى آخر إذا ثبت هذا على زمان النبي سواء بالوضع التعييني أو التعييني إذا كان هذا الوضع على زمان تسمى الحقيقة بالحقيقة الشرعيه أما إذا ثبتت صاب لمعانيها الخاصة الفضاء بعد زمان النبي حقيقة حقيقة متشرعية هذا الفرق بين الشرعية والمتشريع. وضعت بعد دماء النبي تسمى حقيقة مريه. خوب البحر. هل توجد عندنا حقيقة شرعية؟ تبقى. المصنف يقول مصنف ما قال أنا أقول. يقول أولا لا إشكال ولا شبهة. لا إشكال ولا سبهة. في وجود الحقيقة اللغة التي نعطنا عنها في بحث سابق تميناه ببحث الوضع المشايخ والسابق في بحث الوضع واضع للغه واحد أو متعدد وإذا كان واحد من؟ وإذا كان متعدد من؟ هناك ما وضعوا ألفاظ خاصة لمعاني خاصة وضعوا لفظ بيت لفظ, لفظ شجرة لفظ سماء لفظ أرض وقمر وحجر وإلى آخره هذه كلها ألفاظ لغة وضعها العرب القدماء الواضعون القدماء للغه وضعوا هذه الفاظ للمعاني اللغوية نفض على ماذا يدل لفظ رجل على ماذا انسان فض... هذا وضع لغوي فهذه الحقيقة اللغوية لا شك ولا في ثبوتها هذا اولا هناك ايضا في ثبوت الحقيقة العرفية والعرفية تنقسم الى قسمين الى حقيقة عرفية عامة هي خاصة الحقيقية الحرفية العامة اللي مربوطة بالعرف العرف أما الحقيقة العرفية الحقيقة العرفية الخاصة اللي مربوطة العرف خاص. أهل النحو مثلا أهل الفلسفة أهل المنطق أهل الفطه هناك في الفقه لفظ الحلال وواجب الاحتياط هذه هم حقيقة حقيقة فقهية حقيقة عرفية خاصة مختصة بأهل عرف خاص وكذلك في النحو أيضا عندنا حقائق حقيقة عرفية نحوية كيف مثلا أهل النحو وضعوا لفظ لفظ الخبر لفظ المضارع واسئلة إلى آخرين هذه ألفاظ نحوية. وأهل الفلسف أيضا وضعوا ألفاظ خاصة حقيقة عرفية سواء كما مربوطة بالعرف العام أو مربوطة بعرف خاص عرف الفقه عرف الفكر هذه أيضا لا إشك ولا شبهة في ثبوتها إنما البحث وقع في أننا في بعض الأحيان عن المسلمين نحن المتنين. نجد هناك ألفاظ نجد هناك ألفاظ مثل نالات مثل لفظ صيام الحج هذه الالفاظ قوية كانت لغوية كانت وضعت بالوضع اللغوي قبل الاسلام لكن بعد الاسلام هذا نقلت من معاني هاللغوية الى معاني مستحدثة في الشارع مثلا لفظ الصلاة اللغوي تطلق على الدعاء فليت لك يعني دعيت لك بعد مجيء الإسلام فهذه اللفظة المعناها القديم معناها اللغوي معناها الجديد وهو الأفعال المخصوص من القيام والركوع والسجود إلى آخره كيف في الحج قبل الإسلام الحج حججت إليك يعني قصدتك أما الآن في عهد الإسلام خار وهكذا الصيام وهكذا معاني أخرى فلا إشكال الفاظ ألفاظ شرعية الآن المسلمين كانت قبل الإسلام تخدم في المعاني اللغوية وبحثنا هنا بحثنا بعد النقل متى تم هل نقلت على زمان المقدس يعني على زمان النبي فلي الله عليه وسلم ان اصبحت حقائق في معانيها الجديد بعد زمان النبوي يعني على زمان المذيب. حتى تكون حقيقه متشعبيه واضح اصل المطلب بعد النقل طيب هل وضعت على زمان الشارع كيف توضع نقول بالوضع التكني او بالوضع التعييني كيف يتم الوضع التعييني او التعيين الشارع الوضع التعييني ف النبي صلى الله عليه واله على المنبر في المدينه ويقول اي انا الشارع ان اسضع لفظ الصلاه في هذه الافعال هو يصرح فيصير وضع تعيين لأن الشارع هو العين بالتصريح هذا معنى أو بالتعين كيف بالتعين يستعملها النبي شارع قال في حياته يستعلق في الأفعال المخصوصه لا يصرح لا يقول وضعته ولكن لسانه حالك يعني يستعمل تلك الألفاظ على المخصوصة يقول هو الاصطلاح هي ينادي يا بنال اذن لا يقول وضع ولكن يستعمل الالفاظ عن المستحدث فيصير الوضع وضع لله النبي ثم الاصحاب والمسلمين وال والى اخره فيصير عين لكثرة هذا الوضع خب نعود الى اصل البحث حقيقة شرعية ان ليس عندنا حقيقة سؤال ثمرة هذا البحث ما الفائد قبل ان تتعبون وتناقشون وتقول ان قلت قلت قبل هذا من البحث ما عند مطنف يقول والثمرة تظهر على القولين قلنا عندنا حقيقة شرعية او ما عندنا عندنا حقيقة متشرعية تظهر الفائدة تظهر الفائدة لو ورد لو جاء لفظ من الشق في القران او في السنه في الم... لو جاء لفظ مر معه قرينه فعلى انه وضع لغوي وضع للمعاني الشرعيه مر معه قرينه انما البحث اذا جاء اللفظ مجانا القرينه جاء لفظ الصلاه من دون قرينه من دون أن القرينة أن الصلاة هي المعنى الجديد أو القديم اللغة على ماذا نحمله على ماذا نحمله إذا لفظ مجرد في القرآن في السنة جاء لفظ الصلاة لفظ الصيام لفظ الحج جاء مجرد القرينة على ماذا نحمله هل نحمله على الشرعية أو نحمله المتشرعيه مثلا المطلّف يقول إذا نقول بالحقيقة الشرعية إذا عندنا حقيقة شرعية فنحمل جديد لا شك نحمله عن الشرع لا شك في هذا إذا لم نقل بالحقيقة الشرعية فعلى ماذا نحمله؟ نحمل المتشرعيه أو نحمله القديم اللغوي في المسألة في المساله قول يقول إذا بالحقيقة الشرعية قول يقول وجاء اللفظ من دون لي قول يقول نحمله على قولوا لماذا قولوا لي قولوا لي المعنى لغوي كان ثم فنحمله على قولوا لي نعم هذا قول وقول يقول نتوقف قولوا نقول بأنه لا نقول بحمله حقيقة لغوية ولا نحمله على المترشئة بل أن لا نصرح برأينا نفس القولان الثمر الثمر تظهر هنا وقول آخر بالتوقف لا لا نقول لا لغوية المصنف يقول أتكلم أنا المصنف يحقق المطلب نقول له تفضل ماذا تقول يقول يحقق المطلب بهذه الطريقة نقول وضع الألفاظ فيها الجديدة المستحدث في الشارع يتم بأحد المصنف يقول يحقق البريد أن ينتهي يقول وضع الألفانيها الجديدة المتحدة في الشارع يتم بأحد أمرين ما هما يقول إما أن يتم بالوعين أو يتم بالوضع عين ويقول أما الوضع التعيني شارع عين فهذا لم يثبت, فهذا لم يثبت ولو تبت لنقل إلينا بطر أو لا أقل أحد نقل إلينا أنه لم ينقل لم ينقل ولو نقل إلينا لبان احد أحد الأخوة الأعلام يقول الشارع عين عين الشارع قد يكون هكذا اي ذكر قرينه معينة وخف فكيف تحكم أيها المصنف الوضع التعييني من الشارع لم يثبت يكون ثبت ولكن خفي علينا نحن الآن في هذا المصنف يقول في جوابه على هذا ليس هذا الأمر <تصفيق> الذي يجب أن تخفي هذا الأمر مو خبيث حتى يخفيها المسلم ولاية كولاية علي بن أبي طالب صلوات الله عليه حتى يخفى ان النبي عين هذا امر واضح امر سهل وبسيط لغل ليس محل خلاف بين المسلمين ولو كان هو الذي وضع وهو الذي صريا لنقله الينا المسلمون ليس هذا بالامر الذي يخفى ليس من القياسية المختلف عليها ولا من القضايا المختلف عليها اذا تعيين لم يثبت النبي لم يعين يبقى بالتعين المصنف يقول أما التعين أما أمير صلوات الله وسلامه عليه فهو ثابت أن الألفاظ استخدمت في معانيها الجديدة تعينت في معانيها الجديدة لماذا؟ لأن بعد النبي أو من زمان النبي إذن الأمير فترة طويلة وقد استخدم الثلاث الأفعال المخصوصة لفظ صياغته فأصبح حقيقة في المعنى الجل نفعةً ثمانين على زمان الإمام صلوات الله عليه وسلم. فعلى زمان الإمام لا شك عندنا جاء لفظ على زمان الإمام نح على ال... نحمله على المعنى الجديد المستحدث. شك في هذا. إنما الشك ذي يعني قبل الإمام سلام الله عليه في زمان النبي. المصنف يقول لم يثبت لم يثبت في زمان الوضع التعيني لم يثبت لم يثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم المصنف يقول لم يثبت وإن كان ست ليس ببعيد ويثبت بالتعين ليس بالتعين وأن الثبوت ليس ببعيد من هذا نقول بل نظن في زمان النبي مو بس ليس بعيد بل نبثبوت التعيني في زمان النبي ولكن ولكن الظن والظن في مثل هذه الأمور لا يغني من الحق شيئا الظن بس, بس ما عندنا دليل قفع التعين على زمان النبي واضح المطلب إلى هنا؟ يبقى أمن أيها المصنف أيها المصنف إذن لا حاجة إلى هذا البحث لماذا المصنف يقول لأنه وارد على أي زمان لا زمان الأئمة المعصومة فمن المعمر فما فوق قلنا نحمله على أي معنى على المعنى الجديد بالتعين وابع بعد فلا بحث في هذا لأن أكثر الروايات إن لم تكن الروايات نقلت إلينا على زمان المقيم بعد النبي فتثبت في الألفاظ الجديدة المعنى الجديد المستحدث يعني شرعي أفعال المقيم نعم فما فو. وأكثر رواياتنا نقلت إلينا فليس عندنا شك في الألفاظ أبدا نعم نعم نعم نعم من هذه الروايات وغير هذه الروايات وليس ببعيد ثبوت حقيقة الشرعية لكن بالتعيين النبي لم يصعد المنبر ولم هذا لهذا هذا يصير حقيقة يصير تعيين نعم نعم حقيقة شرعية فعل متعين. المصنف يقول ليس بعين. لكنه ظن والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا رأي ومن هنا لأن فائده البحث ما لان لأن أكثر الروايات تقول على أصل إما الأصوليين لم يبحث هذا البحث. قد ما نحازل هذا البحث. إذا الروايات أكثرهم المعصومين بعد النبي فما عندنا شك البحث لو شككنا. وإذا الرواها إن لم يكن كلها على زمان لعِنْ عَامٍ فلا شفَّع عندنا في حمل هذه على المعان المستحبة يبقى المصلح إشكال الفاضل في القرآن هاي بعد مو على زمان المعصوم أيها المصلح كيف تدفع الإشكال يقول ندفعه بجواب ما هو يقول نقول الفاضل القرآن الفاضل القرآن محفوفة بالق الدل إما على المعنى أو على المعنى الشرعي حاضرة بحثنا إذا كان مجرد القريبة والألفاظ القرآن نعلق فلا بحث في الجنة جاء هذا القرآن لنرى استخدم لفظ السيارة الثلاث عفونا بالسيارة لا. يعني من المعاملات من الأشياء الخارج السيارة والصوم والحج في ماذا مثلا في إلى مريم عليه السلام تقول إني نحماني صوما هذا يا صوم شارع له يا صوم يا صوم. يا صوم صوم صمت صوم. صوم. يعني ليس صوم الشرعي عنه لكن هناك قرية إننا رحمن صوما هذا ما نفهم الآن لكن تقول فلان فصار صوم صوم صوم صوم صار أصله فاراضه فالقرآن أدل إما الكلام سيدنا نشيخ كثنا وليس هناك قرية أما القرآن الكلام ذحنا كله في حال الشات هذا اللفظ موضوع على زمان الشارع على ماذا نحمله للبحان. ففي المساله اقوال عند الاصوليين قلت نعم قل بالي نعم نعم في التعيين نعم خلق خلق <تصفيق> ما احصفه فنعمله على الشرعه وعلى على, على ال <تصفيق> كلام إذا خلا عن القرينه إذا قلنا بعد خطاب نعم <تصفيق> البحثنا في ألفاظ العبادات. المعاناة اللغوي واضح يعني. بي بي سيارة سيارة قائل يعني. كلام ألفاظ العبادات. ما أدري اتضح المطلب عند الإخوة جميعا. قال استفسار. إيش قالهم مقبول؟ <تصفيق> هذا الشيخنا مو مو شرعي. البحث ألفاظ العبادات. حتى يريد نهف الثاني. بحث الفاضل العبادات أطلقت لكل الأعام أريد أن أهل للمحثان أنها لا يستبعد أن تكون شرعا لكنه ظن يبني من الحق ما تفهمت من رأي الشيخ المضفر البعض شيخ يميل إلى رأي لا الحقيقة الشرعية في جذب لكن عنده مين ما يقطع عنده الحقيقة الشرعية. يعني على زمان الشارع يشامل من هو كذا في قال صدى في العبادات على المتشكد من حتما لا شوف النبي يقول فل اذا رأيت صوم واذا رايته من هلال قد هذا هل صعد المنبر وقال ايها الناس لفظ الصوم من الصوم الكي عن الكلام عفوا الى الصوم المصطلح هذا او هذا محل البحث اما يطلق على لابس لكن قد يكون ثبت بعد زمان النبي كما كلامنا هل النبي صرح وقال وضحت لهذه الصلاة هل قال او لا أو على زمانه تعين أصبح حقيقة شرعية والناس بالأطفال الشرعية <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> خب فتمين مو إلى التعيين أنت فأنت مع التعيين المصنف يقول ما هو أيضا المصنف يقول لا يستبع بالتعيين باللعيّن الحقيق في وجه أعلام من الأعلام. هسا نقرأ نشوف شو يقول المسلم. قال الحقيقة الشرعية لا شك في من أن نحن المسلمين نفهم مضاد المخصوصة كالصلاة والطوف وما معاني خاف من سمو إذا واحد قال صلاة نفهم معنى الم ونجزم بان هذه المعاني حادثة. يعني لم تكن قبل ال... لم تكن قبل الاسلام في المعنى الجديد حاجه على مستحدثه لا عرفها اهل اللغه العربيه قبل الاسلام لم يكن يعرفها يعني في المعنى المقصود الجديد وانما نقلت نقل ان اللغه الى المعنى الشرعي الصلاح الجديد إنما نقلت تلك الألفاظ من معانيها اللغوية الى هذه المعاني الشرعيه يعني الدعاء الى الافعال المخصوصة يفضل الحج من المعنى اللغوي القاف الى المعنى الشرعي إلا. هذا لا سك فيه ولكن الشك وقع عند الباحثين هذا النقل نقل الالفاظ من القديم الى الجديد هذا وقع في عصر الشارع نقل يعني اصبحت في معانيها الجديدة مقرف على زمان النبي صلى الله عليه وآله على نحو الوضع التعيني او التعييني فثبتت الحقيقة الشرعية واضح؟ او لا بعد النبي حتى تكون حقيقة متشرعيه أنه وقع في عصر بعده يعني الشارع بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله على لسان أتباعه المتشرع الاصحاب يعني فلا تثبت الحقيقة الشرعية بل تثبت الحقيقة متشرعية انقل ما السمر؟ يقول الفائده كبيره او شككنا بعد ان جاء اللفظ عن القرينه نحمله على ماذا على الشرع الراي قال والفائده من هذا النزاع في الالفاظ الوارده في كلام لكن مجرده عن القرينه مثله مجرده عن القرينه سواء كانت في القران ام في السنه فعلى القول الاول الحقيقة الشرعية. يجب حملها على المعاني صحيح. المعاني الجيلة حقيقة معاني الشرعية الجديدة. الثاني المتشرعية. قال قولا تحمل على المعاني قولا اوقف فيها فلا تحمل على الرعية ولا على المعان اللغوية قولا بناء على رأي مثل التوقف فيما اذا دار الامر بين الفيق وبين المجاز المشهور اذ نلوم انه اذا لم تثبت الحقيقه فهذه المعاني المستحدثه على الاقل مجاز مشهور تكون على الاقل مجاز زمان النبي لان هذا يقول صلاه هذا يقول مجاز مشهور لا فيقول اريد ان اتكلم والتحقيق يقول والتحقيق في المساله فيه. ان يقال نقل الالفاظ الى المعاني المستحدثة المعاني الجديده اما بالوضع التعييني او بالوضع تعيني اما التعيين يعني النبي هو الذي عين صرح قال عجمي ان نقطع بعدم لماذا لانه لو صرح النبي لو كان نقل الينا كيف ان كل المسلمين يقولوا فواتر او لا اقل لا مو تواتر اخبار الاحاد او بالاحاد على الاقلال مجموعة من المسلمين القلون لكن لا يواتر حسا الفواتر والاحاد يجي يجي ان شاء الله الاحاد اثلاثة فما فوق أقل قالوا لن من قلت لا ثلاثة ولا عشرة الأحاذ أن تجتمع مو أصلا الأحبار المتواترة أن تجتمع هو من الأطحاب من الرواة وينتنع اجتماعهم على الكذب سواء كانوا عشرة خمسة آه لا غريب إذا كان دون ذالث في الأخبار يجي البحث مطودة إن شاء الله يجي. قال لعدم الدع إن قلت قد يقول تبخل لكن خاسية القرآن المصنف يقول لعاعي إلى الإخفاء ليس الإخفاء؟ مو قضية سياسية ولا قضية تاريخية مهمة لعدم الداعي إلى الإخفاء بل الدواعي على الناقل على نقله بل هباب ودواعي يجب ينقل لأجلها أنه لم ينقل ذلك أبدا خب فبالتعيين لم يثبت شق الثاني قال وأما الثاني التعليم فهو ريبان إذا عندكم ريف صلحوها مما عند يكتبها لا ريبان عبد النسخ فيها ريب مما ريب. مما لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان أمير المؤمنين صلى الله عليه عليه لا زمان في حصول في حصول الوضع التعليم لا زمان لا نستخدم للمسلمين خلي استخدم بالكل المسلمين يستخدمون خصوصاً لأن اللفظ إذا استخاط مو في لسان كل بل في لسان كثيرة زمانا معتدا لا سيما إذا كان المعنى جديدا بكثرة الاستعمال فكان كل المسلمين يستخدموا في المعنى الجديد أكان ذلك عند المسلمين قاطبة وفي سنة ماضية خمسة وعشرين عام خمسة وثلاثين أربعون عام أحيانا أيضا يستخدموا من يصير حقيقة المعنى بل ينسى معنى القديم أصلاً، فلا بد إذن من حمل تلك الألفاظ كنا فيها من دون قرين على المستحدث في ما إذا تجردت عن القديم في روايات من الأئمة، مو في روايات في روايات الأئمة عليه السلام لأن من زمان زمانه حتماً يقصد بها المعنى الجديد إنما الكلام على زمان النبي فونها حقيقة. فيها في المعان الجديدة في خصوص زمان النبي تقول الأيوال قال غير معلوم ما معلوم موت تعين موت ولو التعين ما معلوم في زمان النبي أحاول إيش كان أحاول اللي بصنفه وين كان غير بعيد كان غير بعيد أصبحت الألفاظ اللغات في معناها الجديدة بالوضع الوضع تعيني مو بعيد لاجع بل هو البل بل بل من المظلم يتراجع الآن ولكن ولكن هذا ظن ولكن الظن الباب لا يغني من الحق شيئا لكن أميل شوي على أميل إلى أن أصدق من القائلين بالحقيقة الشر السالبة الوضع التعيني أميل إلى هذا الكلام هو لاعتى لهذا الجهل نظرا إلى أن الثلابية رواياتنا رواياته مو بالسنن النبويه بل بالسنة الاماميه رواياتنا اهل عليهم السلام غير غير ان نظرا الى ان السنه النبويه غير مبتلى بها لا ما نقل لنا من طريق آل البيت عليهم السلام لسانهم وقد عرفت الحال في كلماتهم انه لا بد من حملها على المعاني على المعاني يعني الجديده مو خب إن قلت أيها المصنف ما تقول فيه قال وأما القرآن المجيد عنه فأغلبوا ما ورد في من هذه الألفاظ الفاظ العبادات بحثنا مو في غبادة من هذه يعني ألفاظ العبادات كيف هو نعم نعلم أو كله المعين معنى الشرعي إذا كان المعنى معنى الشرعي القرآن يبين يخطر الصوم الصوم مثلا فيقول يخطر الصيام ثم يقول كلوا حتى مضمون الآية كلوا واشربوا حتى يتبخيطوا الأبيض فأقصد يا صمصمشا أكو قرآن موجودة فلا فائدة مهمة في هذا النزاع بالنسبة إليه ونقول له أيها المصنف رحمك الله قدس الله روح وإذا ما كفاديه إيش بيجي تطول بحث في هذا البحث فلالأمان الله على أن الألفاظ الشرعية ليست على نسق واحد يعني مثل لفظة الصلاة بعضها مستخدموا كل يوم خمس مرات مثل الصلاة بعضها في العمر مرة مثل الحج يعني مثل الاستعمال على أن الألفاظ الشرعية نتقن واحد فإن بعضها تقول مثل شنو كالصلاة في يوم خمس مرات فإن استخدمها كل يصير وضعك عيني واضح والصوم والحج لا تيم الصلاة التي مع كل يوم خمس مرات عصر ومغرب وعشاء وصبح خمس صلوات تستخدم كثير لفدايده تصبح حقيقة متعينه على زمان الشارع تصبح شرعية على ضوء التعيين حتما جت منها فمن البعيد الاخوه اللي معارضين ان لا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة اقرب وقت وين متى فين فالمصنف يميل الى حقيقه الشرعيه بالوضع على زمان الله وعلى محمد واله الطائرين